بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا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 يختم بنا القران في كل ثلاث ليال مره يقرا كل يوم عشرة اجزاء والناس يصلون معه يقول فمرض امامنا فامنا رجل اخر الامام مريض واقتقدم تقدم رجل اخر ليصلي بهم يقول فكان الاخر يختم بنا في كل اربع ليال مره فراينا انه خفف علينا يعني يا جماعه الاول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 فخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم